الله إكبر الله إكبر اللهم إكبر اللهم إكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاة هيا على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا